بسم الله الرحمن الرحيم كم فارس من قومنا لما رأى لهب الرصاص أدار مقلة غيلمي ترك الضحايا خلفه وسعى إلى قبو ليغمض مقلتيه ويحتمي لتعلم الأجيال بعد ذلك الغلام وده. أن هذا الدين عزيز تسكب العزه الدماء وتتناثر الأشنا وتسحق لنصرته وده. الجماجل ويكتب تاريخه بالدم إن الله يلا كم وتنّت أقل وابتدأ القتال وتنازل الأبطال وقعقعت السيوف وتتابعت الحتوف ورميت الرماح وارتفع الصياح وغبرت خير الرحمن وعلت أصوات الفرسان شجب وإنكار وتلك حكاية ماتت لتحيا صرخة المستسلمين أعبى الفوارس أمطرت من بعدكم سحب الهدى غيتا هنيئ الموسمين فالملائكة الأشداء والصخور الصماء والحياح العاتية والأمراض القاضية الكيد بالكافرين كلها قوى هو هو قوم فموتوا على ما جاء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا فرارا يجمعون كانهم من الذعر فئران تملكها الذعر يقف موسى عليه السلام أمام البحر فيضربه بعصاه فإذا بالبحر ينقلب جنديا من جنود الله فينشق يبسا للمؤمنين ويغرق الكافرين ويلقى إبراهيم عليه السلام في النار فإذا بها تكون جنديا من جنود الله فتكون عليه بردا وسلاما ويجتمع الكفار لحرب محمد عليه الصلاة والسلام فإذا بالرياح تكون من جنب الله فتفرق الكفار عن المدينة وما يعلم جنود ربك إلا هو إنما يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك مؤسسة أنس للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم وداعا أيها البطل محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناءا المُتَّصِفِ بصفات الْكَمَالِ عِزَّةً وَكِبْرِيَاءً الحمد لله الواحد بلا شريك، القوي بلا نصير الحمد لله العزيز بلا ظهير الذي رفع منازل الشهداء في دار البقاء والذي حث عباده على البذل والفداء أحمده سبحانه حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فهو الأول والآخر وهو الباطن والظاهر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسألُ الله تعالى أن يجعلنا من أمَّته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات يطول الطريق على السارِكين وتكثرُ هوامُه وعقباتُه ويتكالب الاعداء ويعظم البلاء ويقل الناصر ويتمكن الفاجر وتضعف الهمم وتخور القوا وفي كل يوم يولد هم كبير وقضيه ثكلى ويتساقط قتلى ويموت جرحى ويبرز خلال الطريق أبطال، اختاروا لانفسهم طريقا حفت بالمكاره وصبغت بالدماء وفرشت بالاشلاء واحيطت بالبلاء ابطال لهم غايه عظمى يسيرون إليها ولا يلتفتون وراءهم هممهم عاليه وغاياتهم غاليه باعوا نفوسهم لله والله اشترى يعلمون ان وعد الله حق وان نصره صدق وان تاخر انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم فنحن اليوم نتحدث عن اولئك الابطال الذين حملوا همَّ الدين شعارُهم فلا تخافُوهم وخافوني وسلاحُهم قاتلوهم يعذِّبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصُركم عليهم وميدالُهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لا يخافون إلا ممن بيده أسباب الخوف والأمن كانوا يتسابقون إلى الموت أخذوا بنواصِ الأكاسرة وهامات القياصرة وذرُّوا التراب في وجوه الطغاة يعلمون أن أمر المسلمين قد يعلُو تارة ويهبط أخرى فإذا على شقوا طريقه بالدم وإذا هبط سحقوا لأجل رفعه الجماجم فمن هم أولئك الأبطال إنهم قوم صالحون بين قوم سوء كثير إنهم رجال ونساء صدقوا ما عاهدُ الله عليه إنهم الذين إذا رأيتهم رأيت على أرجُلهم غبار الجهاد ورأيت في وجوههم أنوار العباد يقبضون على الجمر ويمشون على الصخر ويبيتون على الرماد ويهربون من الفساد صادقةٌ ألسنتهم عثيفةٌ فروجهم محفوظةٌ أبصارهم كلماتهم عثيفة وجلساتهم شريفة إنهم الذين أحبَّهم الله واصطفَاهم وقرَّبَهم وأدناهم إنهم الذين ابتلوا فصبروا وأُعطوا فشكروا إنهم رؤوس الأولياء وقدوات الأتقياء الذين ما يقلب مؤمن سيرتهم إلا ويشتاق إليهم إنهم الذين ما نظروا إلى لذَّة أجسادهم ولا متعة أبدانهم وإنما أشغلتهم خدمة دينهم ورضى رب العالمين عنهم ولا يزال الله يغرس في هذا الدين في يستعملهم وضعون في طاعته فنحن اليوم نتحدث عن أولئك الأبطال الذين لم يكونوا أبطالا في الجهات ولا في دعوة العباد ولا أبطالا في الكرم ولا في شكر النعم كلا ولا أبطالا في الذكر والعبادة ولا في الصبر والزهادة كلا ولم يكونوا أبطالا في نصرة الدين ولا في مجاهدة المشركين وإنما كانوا أبطالا في ذلك كله نعم كأنما البطولة صيغت رجالا فكانت أولئك اول اولئك الابطال هو غلام لم يبلغ الحلم عمره دون ال 15 سنه عاش في عصر ملك ظالم كان هذا الملك يدعي الالهيه وكان له ساحر يزين له باطله كان هذا الساحر يستعين بالجن ويخبر الملك باسرار الناس فإذا حدثهم بها الملك ظن انه يعلم الغيب فازداد به فتن فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وإني أخاف أن يذهب عنكم هذا العلم فبعث إلي غلاماً فطناً لقناً أعلمه السحر بحث الملك في الناس حتى وجد غلاما فطنا جريئاً فبعث به إلى الساحر بدأ هذا الغلام يأتي الساحر في الصباح يتعلم منه السحر ثم يعود لأهله في المساء ومرت الأيام على ذلك في يوم من الأيام مر هذا الغلام في طريقه براهب يصلي ويتعبد ويركع ويسجد قعد الغلام إليه وسمع كلامه وقراءته فأعجبه فسأله قال أنت ماذا تعبد قال الراهب أعبد الله قال الغلام الله الملك قال الراهب لا بل ربي وربك ورب الملك ثم لازال زال الراهب يبين التوحيد للغلام ويدعوه إليه حتى آمن الغلام بالله ووحد وصار كلما ذهب إلى الساحر أو رجع من عنده جلس إلى الراهب فتعلم منه شيئاً من الدين أحياناً يطول جلوسه عند هذا الراهب فيتأخر على الساحر فيضربه الساحر وأحياناً يضربه أهله إذا جلس إليه عند عودة إلى أهله فلما كثر الأذى عليه شك ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي ثم مرت ولا ونازال الغلام على ذلك وهو في كل يوم يتلقى دروساً في السحر ودروساً في الدين هذا يقول ربك الله وذاك يقول ربك الملك فبينما هو على ذلك إذ مر يوماً في الطريق فإذا بدابة عظيمة قد جلست وسط الطريق وحبست الناس عن المسير فلما رآها الغلام قال في نفسه اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ثم أخذ حجرا من الأرض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى ينضي الناس ثم رماها بالحجر فوقع الحجر عليها فقتلها ففزع الناس واضطربوا وترفتوا وهم يتساءلون من الذي قتل الدابة من الذي قتلها جعل بعضهم يشير إلى الغلام وبعضهم ينظر إليه مندهشا وصاروا بين مصدق ومكذب فلما رأوا أن هذا الغلام قتلها بحجر صغير تفرقوا وهم يقولون لقد علم هذا الغلام علماً لم يعلمه أحد من قبله ثم انتشر أمر الغلام وذا عصيته بين الأنام وصارت قصته على كل لسان يتحدث الناس بخبره ويعجبون من أمره فذهب الغلام إلى الراهب فجلس إليه ثم حدثه بالخبر فقال له الراهب أي بني؟ أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي ذهب من عنده الغلام وكلمات الراهب تتردد في أذنه إنك ستبتلى, إنك ستبتلى مضى الغلام بدأ الناس إليه يتوافدون ومنه يعجبون ثم أكرمه الله تعالى فصار يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء حتى جعل الناس من كل مكان يُقبلون إليه ويجلسون بين يديه وهو يدعوهم إلى التوحيد وعبادة العزيز المجيد بدأ المهتدون يتزايدون والكفار يتناقصون والمرضى يقلون وصار الناس بأخباره يتحدثون وعن قدراته يتساءلون حتى مرت الأيام والناس في اخبار الغلام فسمع جليس للملك كان قد عمي سمع بهذا الغلام فذهب سريعا إلى دار الغلام ومعه هدايا كثيرة فلما دخل على الغلام أقبل عليه ووضع الهدايا والأموال بين يديه ثم قال له بإغراء ما ها هنا لك أجمع ان أنت شفيتني فنظر الغلام إليه فإذا هذا الوزير يشير بيده جهة الذهب والأموال فلما رأى الغلام هذا الوزير بين يديه علم أنها فرصة عظيمة أقبلت إليه للدعوة إلى الكريم المتعال فملتفت إلى الأموال ولا هاب كثرة الرجال وإنما أقبل على الرجل إقبال الابن الشفيق والطبيب الرفيق وقال له مبادرا إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك فسكت الوزير قليلا ثم تفكر في دينه الذي عاش عليه فإذا هو يعبد ملكا بشرا لا يملك نفعا ولا ضر فدخل إلى قلبه الإيمان فآمن بالله ووحد فشفاه العظيم الأوحد جل جلاله ورد عليه بصرة وشرح له صدرة فخرج الوزير فرحا مستبشرا يسمع الناس ويرى فلما أصبح أتى إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس في كل يوم فالتفت الملك إليه فلما رآه مبصرا تعجب وقال له مبادرا من رد إليك بصرك؟ قال المؤمن الموحد ربي فقال ذاك الملك الغبي أنا ربك أنا قال لا قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله غضب الملك وأزبت وصاح وتوعد ثم أمر بالوزير فشدد عليه العذاب ولم يزل يضرب ويهان حتى دل على الغلام جيء بالغلام فلما رآه الملك عرفه فهذا تلميذ الساحر ترطف معه وقال له أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال الغلام إني لا أشفي أحدا أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فاضطرب الملك وسأل الغلام من الذي علمك هذا الكلام من الذي علمك الدين فأباء يخبره خوفا على الراهب فأمر هذا الطاغية بالغلام فلم يزل يضرب ويعذب ويبتلى ويهان وهو غلام صغير ما رحم صغر سنه ولا ضعف جسده ولا قلة احتماله وهو يحاول التصبر فلا يستطيع حتى عظمت بلواه وانهارت قواه فدلهم على الراهب فانطلق أعوان الطغيان إلى عابد الواحد المنان اقتحموا عليه صومعته وقطعوا خشوعه وخشيته ثم استاقوه أمامهم إلى رأس كفرهم حتى دخلوا به على الملك أوقفه بين يديه ثم أقبل عليه قال له ارجع عن دينك قال لا وأبى فعذبه وضربه وهو ثابت على عبادة الرحمن كافر بأعوان الشيطان فهم وإن عذبوا جسده فإن الله قد وعده يتلقاه بالغفران ويسكنه الجنان فلما رأوا ثباته اجتمع عليه الجنود هذا يضربه بصوت وذاك يطعنه بخنجر والثالث يقيد يديه والرابع يجلد قدميه شيخ قد كبرت سنه وانحنى ظهره ورق عظمه وتراك مهمه وهم يزيدون في العذاب وهو يتلذذ بعظيم الاحتساب فلما رأى الملك ذلك أمر به فأوقف بين يديه ثم دعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه نصفين حتى وقع شقاه فاضطرب الناس وفزعوا وجليس الملك والغلام ينظران إلى الراهب قد تمزق قطعا وأشلاء تسيل منه الدماء وقد صعدت روحه إلى السماء ثم التفت الملك إلى الوزير وصاحبه قال ارجع عن دينك فأبى فأمسكه الجنود ووضع المنشار في مفرق رأسه وهو ثابت تبات الجبال الجنة تلوح أمام ناظريه والأنهار تجري بين يديه فلم يزل المنشار يشق رأسه ووجهه وفمه وأنفه ويقطع جسده وهو يضطرب ويئن حتى سالت دماؤه وتمزقت أشلاؤه حتى وقع شقاه والغلام ينظر إليه فلما رأى الملك السفاح الدماء والأشلاء بين يديه ثم قال ارجع عن دينك فأبى وهو ينتظر المنشار أن يشقه نصفين لكن الملك كان يرى أن هذا الغلام صغير يمكن أن يغرى فيرجع عن دينه فأراد أن يطول الطريق إلى موته دفعه إلى نفر من أصحابه قال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه والملك يظن أن الغلام سيتراجع أثناء الطريق ذهبوا به فلما وصلوا به إلى الجبل أخذوا يدفعونه أمامهم يصعدون به معهم حتى وصلوا ذروة الجبل فلما وصلوا أعلاه قالوا له ارجع عن دينك وإلا طرحناك تلفت الغلام حوله فإذا جبال سوداء وصخور صماء وإذا الموت يلوح بين عينيه عندها رفع بصره إلى السماء وهز أبوابها بالدعاء قال اللهم اكفنيهم بما شئت فما هو إلا أن دعا وتضرع والتجا حتى سمعه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوءه وبلواه نعم؟ سمعه من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس اذ ناداه سمعه من كشف الضر عن ايوب ورد يوسف بعد طول غياب الى يعقوب فاذا بالله جل وعلا يامر حجاره الجبل فتحركت وامر الصخور فانتفضت وارتجف الجبل باذن الله فسقط اولئك الجنود من على ذروه الجبل وثبت الله قدمي الغلام وحفظه الملك العلام حتى نزل من على الجبل وجاء يمشي الى الملك فلما دخل عليه وقف بين يديه انتفض الملك وتعجب أين الحرس اين الجنود ثم صاحب الغلام قال ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى فتطاول الملك بطغيانه وصار عبدا لشيطانه وامر بالغلام فامسكه جند اخرون قال لهم الملك اذهبوا به فاحملوه في قرقور سفينة صغيرة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه ذهبوا به يسوقونه أمامهم فلما وصلوا به إلى البحر ركبوا في سفينتهم والغلام الصغير بينهم حتى إذا توسطوا به لجة البحر واشتدت الرياح وتلاطمت الأمواج قالوا له ارجع عن دينك وإلا قذفناك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 وجاء الغلام يمشي إلى الملك فلما رآه الملك اشتد فزعه واضطرب أمره أخذ ينتفض قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى فأسقط في يد الملك وأحاط به البلاء علم أنه لا طاقة له بغلام ينصر بجند الأرض والسماء بقي الملك متحيرا فقال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة ثم تربطني على جذع نخلة ثم خذ سهما من كنانتي من سهامي لا من سهامك ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فوافق ذلك الملك الأحمق وجمع الناس في صعيد واحد وربط الغلام أمامهم على جذع نخلة فلما اجتمع الناس ورأوه عرفوه فهو الذي يشفي بإذن الله أسقامهم ويداوي مرضاهم ويعين ضعفاءهم ويرحم جوعاهم ثم التفتوا إلى الملك الطاغية فإذا هو قد جمع حوله جنده واغتر بقوته وتطاول بسطوته ثم أقبل الملك على سهام الغلام فأخذ منها سهما ثم وضع السهم في كبد القوس ثم صاح قائلاً بسم الله ربِّ الغُلام ثم رماه فوقع السهم في صدغ الغُلام بين عينه وأذنه فوضع الغُلام يده في صدغه على موضع السهم ومات فرح الملك وظن أنه قد انتهى من أمره فذهب إلى قصره وكفره أما الناس فإنهم لما رأوا موت الغُلام علم أن الله وحده هو الضار النافع والخافض الرافع وأن الملك بشر من البشر لا يملك النفع والضر فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فتسابق أعوان الملك إليه وتزاحموا بين يديه قالوا له أرأيت ما كنت تحذر قد نزل بك حذرك أجزعت أن آمن ثلاثة قد آمن الناس فغضب الملك وأمر بالأخاديد والحفر العظيمة فحفرت في الطرقات ثم أشعلت فيها النيران وجمع الناس حولها وقيل لهم من لم يرجع عن دينه أقحمناه فيها فجعل المؤمنون يتساقطون في النار رجالاً ونساءاً كبارا وصغاراً شيباً وشبالاً حتى جاءت امرأة معها صبي لها صغير ترضعه قيل لها ارجعي عن دينك وإلا قذفناك في النار فنظرت إلى حفر النيران فرأت الناس تذوب فيها أجسادهم وتتفجر رؤوسهم وتسيل دماؤهم فخفضت رأسها تنظر إلى صغيرها فإذا فمه على ثديها يرضع من لبنها فتقاعست أن تقع في النار وكادت أن تطاوع الكفار فأنطق الله ولدها قال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق فقذفت نفسها في النار ومات المؤمنون والملك وأعوانه ينظرون لكن الله فوقهم يرقب والملائكة تشهد وتكتب والله يخبر بسخطه ويغضب قُتِل أصحاب الأخدود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 حريقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنار ذلك الفوز الكبير نعم ذلك الفوز الكبير ولئن فرح الملك وأعوانه ساعة فإن المؤمنين سيفرحون ساعات وليس انتصاراً للكافرين أن يقتل المسلمون ولا أن يسجن المصلحون وإنما النصر أن تبقى المبادئ حية تتبع وراية الدين ترفع وليمت الراهب والغلام ولتحرق الأم والأيتام ولكن لتعلم الأجيال بعد ذلك الغلام أن هذا الدين عزيز تسكب لعزه الدماء وتتناثر الأشلاء وتسحق لنصرته الجماجم ويكتب تاريخه بالدم ولئن كان الكفار اليوم يتفاخرون بجنود لهم يموتون لنصرة تراب أوطان أو عز وسلطان أو يدفعونهم إلى ساحات القتال بعطايا وأموال فإننا اليوم نفخر بأبطال يموتون وتطير أرواحهم غدا في أجواف طير خضر تتنعم في الجنة كيف شاءت وما ضر الراهب ولا الغلام ولا الوزير ولا الأيتام أن صبروا على شدة القتل ساعة إذا كانوا اليوم قد حطوا رحالهم في الجنات وذهبت الأنات وحلَّت الخيرات وكُفِّرت السيئات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 والله قادر على نصرهم في طرفة عين نعم يموتون ويموت الغلام الذي دكت من أجله الجبال وثارت لنصرته البحار نعم وربك يفعل ما يشاء ويختار ينصر عباده إذا شاء ويؤخر النصر إذا شاء وله في كل ذلك حكمة وغاية يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فينام تحت شجرة فما يوقظه إلا صياح كافر قد رفع عليه السيف وهو يقول من يمنعك مني فيقول صلى الله عليه وسلم يمنعني منك الله فيسقط السيف من يد الكافر بل ويخر الكافر صريعا ويمنع الله نبيه من الأذى والموت ويذهب يوما إلى يهود خيبر فيجلس تحت جدار لهم فيعزمون على قتله فيصعد أحدهم فوق الجدار يحمل رحا عظيمة فلما كاد أن يلقيها يأمر الله نبيه فيقوم من مكانه وتسقط الرحى على الأرض ويمنع الله نبيه من الأذى والموت ومع ذلك تضع له اليهودية سمًا في شات فلا ينبأ بخبر السم حتى نهش منها نهشة فيصيبه سمها فلم يزل يعاوده أثر السم حتى مات بسبب ذلك السم وهذا حال أنبياء الله ورسوله منهم من يعجل له النصر ومنهم من يتأخر عنه إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيقول الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم ويلبث فيها أياما حتى خمدت ثم خرج يمشي ليس به بأس ويمنعه الله من الموت ونوح عليه السلام يكيد له قومه فينادي ربه أني مغلوب فانتصر فإذا بهذه الكلمات الثلاث تهز أبواب السماء فتتدفق بماء منهمر وتهز طبقات الأرض فتتفجر عيونا ويهلك المكذبون ويمنع الله نبيه عليه السلام ولوط عليه السلام ينادي فينجيه الله من القرية التي كانت تعمل الخبائث وينجي الله نبيه عليه السلام وانظر إن شئت إلى شعي وإن شئت فانظر إلى هود وطالع حال صالح وموسى عليه السلام عجائب في نصر الله لهم ومع ذلك يقتل زكريا عليه السلام ويذبح يحيى ويؤذى عيسى حتى رفع ولا ينزل عليهم نصر واضح في الأرض وله سبحانه الحكمة البالغة في تقدير النصر والهزيمة والحق منصور وممتحن فلا تعجب لا تعجب فهذه سنة الرحمن ولا يضيع الله أجر المحسنين سواء ظهر نصرهم في الدنيا أو لم يظهر فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد لكن اليقين عندنا الذي لا يخالطه شك أبدا أن الله كما نصر محمد صلى الله عليه وسلم وكشف الكفر عن البيت العتيق فسوف ينصر أتباعه إلى يوم الدين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلو أبصرت عيناك وجه محمد ورأيت ما يجري بدار الأرقم ورأيت مكة وهي تغسل وجهها بالنور من آثار ليل مظلم وفتحت نافذة لتسمع ماتنا جبريل من آي الكتاب المحكم ورأيت ميزان العدالة قائما يقتص فيه ضحا من ابن الأيهم ورأيت كيف غدا بلال سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم لغسلت سيف الحر من صدأ الثرى وعزفت في الميدان ركض الأدهم وبدلتها حتى ينجلي عن قبح وجه الخائن المتلثم وأرحتنا من كل صاحب زلة يوحي إليك بقصة ابني ضنضم كم فارس من قومنا لما رأى لهب الرصاص أدار مقلة غيلمي ترك الضحايا خلفه وسعى إلى قبو ليغمض مقلتيه ويحتم ولكن لا يزال للدين فوارس يغشون الوغاء ويعفون عند المغنم يصاب سعد بن معاذ في الخندق فيموت فينزل سبعون ألف ملك من السماء يتقدمهم جبريل إلى خاتم الأنبياء فيسرع جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد يا محمد من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا ينظر من الذي مات يتفقد أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي طلحة فلما فلما خرج فإذا سعد بن معاذ قد مات رجل قد خدم الدين وجاهد لرب العالمين فلما مات ما فقدته زوجة وولد ودابة وإنما اهتز لموته عرش الرحمن وفقده مسجده ومحرابه وسيفه وحرابه بل بكت لموته الأرض والسماء وعم الناس البكاء لأنه ما عاش لنفسه ولا لبيته وفلسه وإنما عاش لينصر هذا الدين أنفق لأجله ماله وفارق داره وعياله حتى مات فاستبشر أهل السماء بقدومه نعم سعد يموت فيهتز لموته عرش الرحمن وحمضلة يموت فتغسله ملائكة المنان وعاصم جثابت يموت فيرسل الله إليه جندا تحمي جسده أما عبد الله أبو جابر فيموت في معركة أحد ويترك سبع بنيات أيتام فيقبل إليه ولده جابر وقد غطوه بثوب فجعل يكشف عن وجهه ويبكي فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبكيه أو لا تبكيه لا زالت الملائكة تظله بأجلحتها حتى رفعتموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك إن الله قد كلم أباك كفاحا قال يا عبدي سلني أعطك قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في ثانيا قال لا إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا عند ربهم يرزقون ويقرأ الصالحون من بعده هذه الآيات فيشتاقون للقاء إخوانهم في الجنات فيخوضون الطريق إليها غير مبالين بقلة العدد ولا ضعف العدة ولا ندرة المناصر أنس بن النظر في معركة أحد لما قتل المسلمون وظهر الكافرون وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واضطرب الناس مر أنس ابن النظر بعمر وطلحة ونفر من الصحابة قد تجنبوا ساحة القتال وألقوا بسلاحهم قال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فصاحبهم وقال فما تظنون بالحياة بعد قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع بصره إلى السماء قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما يفعل أولئك ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل فوجدوه بين القتل في جسده أكثر من سبعين ضربة قد مُزِّق جسده واغبر وجهه وسان الدماؤه وما عرفته إلا أخته بعلامة في طرف أصبعه وكما أن في الرجال أبطال يصبرون على القيد والأغلال والرمي بالنبال ففي النساء كذلك صالحات قانتات منيبات صابرات علقنا أنفسهن بالجنات وأحبهن رب الأرض والسماوات منهن أم عمار بن ياسر سمية بنت خياط لها خبر عجيب كانت أمة مملوكة لأبي جهل فلما جاء الله بالإسلام أسلمت هي وزوجها وولدها فجعل أبو جهل يفتنهم ويعذبهم ويربطهم في الشمس حتى يشرفوا على الهلاك حراً وعطشاً فكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ودماؤهم تسيل على أجسادهم وقد تشققت من العطش شفاههم وتقرحت من السياط جلودهم وحر الشمس يصهرهم من فوقهم فيتألم لحالهم ويقول صبراً آل ياسر صبراً آل ياسر يا فإن موعدكم الجنة فتلامس هذه الكلمات أسماعهم فترقص أفئذتهم وتطير قلوبهم فرحا بهذه البشراء وفجأة فإذا بفرعون هذه الأمة أبي جهل يأتيهم فيستاد غيظه عليهم فيسومهم عذاباً ويقول سبوا محمداً وربه فلا يزدادون إلا ثباتاً وصبراً عندها يندفع الخبيث إلى سمية ثم يسل حربته ويهددها بها فلا تطيعه عندها يطعن بها في فرجها فتتفجر دماؤها ويتناثر لحمها فتصيح وتستغيث وزوجها وولدها على جانبيها مربوطان يرتفتان إليها وأبو جهل يسب ويكفر وهي تحتضر وتكبر فلم يزل يقطع جسدها المتهالكة بحربته حتى تقطعت أشلاءً وماتت نعم ماتت فلله درها ما أحسن مشهد موتها ماتت وقد أرضت ربها وتبتت على دينها ماتت ولم تعب بجلد جلات ولا بإغراء فساد هكذا كانت النساء أما أم شريك غزية الأنصارية فقد أسلمت مع أول من أسلم في مكة البلد الأمين فلما رأت تمكن الكافرين وضعف المؤمنين حملت هم الدعوة إلى الدين فقوي إيمانها وارتفع شأن ربها عندها ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهن إلى الإسلام وتحذرهن من عبادة الأصلام حتى ظهر أمرها لكفار قريش فاشتد غضبهم عليها ولم تكن قراشية يمنعها قومها فاجترأوا عليها وأخذوها قالوا لها لولا أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وفعلنا وقتلنا ولكن نخرجك من مكة إلى قومك فتلتلوها ثم حملوها على بعير ولم يجعلوا تحتها رحلا ولا كساء تعذيبا لها ثم ساروا بها ثلاثة أيام لا يطعمونها ولا يسكونها حتى كادت أن تهلك ضمأا وجوعا وكانوا من حقدهم عليها إذا نزلوا منزلا أوثقوها ثم ألقوها في حر الشمس واستظلوهم تحت الشجر فبينما هم في طريقهم نزلوا منزلا وأنزلوها من على البعير وألقوها في الشمس فاستسقتهم ماءً فلم يسقوها بينما هي تتلمض عطشا إذا بشيء بارد على صدرها فتناولته بيدها فإذا هو دل من ماء بارد فشربت منه قليلا ثم رفع عنها ثم عادت فتناولته فشربت منه ثم رفع ثم عاد فتناولته ثم رفع مرارا فشربت حتى رويت ثم أفاضت منه على جسدها وثيابها فلما السيقظ الكفار وأرادوا بارتحال أقبلوا إليها فإذا هم بأثر الماء على جسدها وثيابها ورأوها في هيئة حسنة فعجبوا كيف وصلت إلى الماء وهي مقيدة قالوا لها حللت قيودك فأخذت سقاءنا فشربت منه قالت لا والله لكنه نزل علي دل من السماء فشربت منه حتى رويت فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لئن كانت صادقة لدينها خير من دينها فتفقدوا قربهم وأسكيتهم فوجدوها كما تركوها فأسلموا عند ذلك كلهم وأطلقوها من عقالها وأحسنوا إليها أسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها وتأتي أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها رجال ونساء أسلموا على يدها نعم أقوام هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله لم يلتفتوا إلى أجسادهم وإنما اهتموا بأرواحهم وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل من العرب عن الإسلام وظهر أمر مسيلمة الكذاب وكثر أتباعه انطلق جيش المسلمين لقتال مسيلمة في اليمامة في نجد من جزيرة العرب مضى الجيش من المدينة إلى اليمامة فقطع أكثر من ألف كيل حتى وصل اليمامة فإذا مسيلمة قد جمع أكثر من مئة ألف مقاتل لقتال المسلمين فما كاد المسلمون يستقرون حتى قام مسيلمة خطيباً في قومه وقال لهم اليوم يوم الغيرة فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم ولم يزل يحثهم حتى ثاروا وابتدأ القتال وتنازل الأبطال وقعقعت السيوف وتتابعت الحتوف ورميت الرماح، وارتفع الصياح، وغبرت خيل الرحمن، وعلت أصوات الفرسان، وفتحت أبواب الجنان، وطارت أرواح الشهداء، واشتاق الأولياء، وكان من أول من أصيب أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه، أصابه سهم في كتفه الأيسر، فشل حركته، ثم وقع على الأرض، وأخرج السهم من جسده، فجروه إلى الخيام، فلما حمي القتال وظهر قوم مسيلمة وبدأ بعض المسلمين يفرون وأبو عقيل ينزف دمه على فراشه لا يقوى عن الحركة إذا به وهو على هذا الحال يسمع صائحا يقول يا معاشر الأنصار الله الله والكرت على عدوكم قال عبد الله بن عمر فكنت معه في خيمته أمرضه فنهض أبو عقيل يتكئ على يمينه ويريد سيفه قلت له ما تريد ما فيك قتال قال قد نوه المنادي باسمه قلت له إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى قال أبو عقيل أنا من الأنصار وأنا أجيبه والله ولو حبوى قال ابن عمر فتحزم أبو عقيل حزم يده على جسده وأخذ السيف بيده اليمنى ثم خرج وهو ينادي يقول يا للأنصار كرة كيوم حنين فاجتمعوا رحمكم الله وجعل يصيح بهم ويضرب مرأة من الكفار بسيفه قال ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت على الأرض وجراحه تنزف فلما انتهى القتال أقبلت ألتمسه فإذا هو صريع بآخر رمق قلت يا أبا عقيل فقال لي بلسان ملتاث ما يستطيع النطق قال لبيك لبيك لمن ادبره من انتصر قلت أبشر قد قتل عدو الله قال فرفع بصره إلى السماء وقال الحمد لله ثم مات وهزم الله قوم مسيلمة وهربوا وأخذوا يتفرقون في الشعاب ولم يزل الصحابة يسوقونهم أمامهم ويضعون السيوف في رقابهم وهم مضطربون لا يدرون إلى أين يلجأون حتى وقف حكم بن الطفيل من قوم مسينمة وقف ثم صاحب بقومه وقال يا قوم تحصنوا بالحديقة تحصنوا بالحديقة فتسابقوا إليها وقام وقامه على مرتفع يناديهم ويشير لهم بيده إلى الحديقة فرماه عبد الله بن أبي بكر بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله ودخل جيش مسيلمة الحديقة وكانت حديقة عظيمة طويلة جدرانها محصنة أطرافها أخلقوا بابها جعل المسلمون يطوفون بجدرانها ويدفعون أبوابها وقد اشتد حنقهم على الكفار فأقبل البطل البراء ابن مالك هل رأيت البراء ابن مالك لم ترح لكنه كان نحيل الجسم دقيق الساقي صغير اليدين قصير القامة لكنه كان بطلا قتل مئة مشرك وحده مبارزة فضلا عمن قتلهم أثناء المعارك أخذ البراء يطوف بالحصن كالأسد يزأر من حر ما يجد كيف ينجو الكفار بهذه السهولة فأقبل إلى باب الحديقة فإذا هو رفيع منيع وإذا عنده نفر من الأصحاب فقال لهم يا معاشر المسلمين احملوني في ترس وألقوني عليهم في الحديقة فعجبوا كيف نلقيك وأنت واحد وهم مئة فلم يزل بهم حتى حملوه في ترس ورفعوه بالرماح حتى بلغ أعلى الجدار فقفز وحده داخل الحديقة لم ييرع الكفار إ وه بين ديهم فجمع عليه هذا يضربه بسييف وذا يتعاه بخجر والستان يضربه بص وه ييتقي هذا بترس والآخر بسيته يدفع الثانة بيده ويزحف جهها الباب يسح جهها الباب فتتح المسلمين وودماه تسيل ولحه يتسااق حتى تك على الباب ففتتح وتداف المسلمون كسيل إلى داخل الحديقة وشتد فيها القتال. فقتل من قوم مسيلمة خلق كثير حتى سميت بحديقه الموت وهزم الله جند الكافرين اما البراء فقد مضى شهيدا الى رب العالمين فسبحانه من اغرى المنايا باهله كان لها ثأرا وليس لها ثأرو ليختار من يختار منهم ويصطفي له الحكمة العليا له النهي والامر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر نفى عنهم هم التنعم همهم فأبدانهم شعث وأثوابهم غبر نحافا وسمرا كالرماح تراهم وتحمد عند الطعن شعث القنى السمر مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل مر ولكن في ذات الإله ودينه لمن أشرب الإيمان يستعذب الصبر أبوا أن يعيشوا كالعبيد بعضهم عالم تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر ففي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفي الموت من آ عنه إن لزم الأمر فما عاش من عاش الحياة بذلة ولو طال ذاك العيش ما بقي الدهر وإن شئت أن تنظر إلى البطولة في عزها بل تنظر إلى العزة في بطولتها فارجع إلى خلافة عمر بن الخطاب ثم اخرج مع الجيش الغازي إلى الشام أخرج مع سبعة بطل يتقدمهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مضوا يسيرون على الحصى منهم الراكب على فرس ومنهم الراكب على بعير ومنهم من يمشي على قدميه فلما وصلوا إلى ديار الفرس فإذا الفرس ينتظرونهم بجيش أكثر من ثمانين ألف مقاتل معهم أحدث آلات القتال فلما نزل سعد بجيشه أرسلوا بعض أصحابه إلى ملكهم الأكبر إلى كسرى يدعونه إلى الإسلام فلما دخلوا عليه أجلسهم بين يديه وكان متكبرا مغترا بملكه جعل ينظر إليهم بطرف عينه ويشير إلى ملابسهم ويستهزئ بهم ويقول ما تسمون هذا ويشير إلى أحذيتهم فيقولون نعال يقول وهذا فيقولون رداء ثم جعل يشير إلى عصيهم يقول وهذا فيقولون سياط ثم اتكى وقال ما اقدمكم هذه البلاد اظننتم ان لما تشاغلنا بانفسنا اجتراتم علينا اني لا اعلم في الارض امه كانت اشقى ولا اقل عددا ولا اسوا ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوننا اياكم فان كان الجوع دعاكم الينا فردنا لكم قوتا وشعيرا وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم فسكت القوم والتفت بعض الصحابة إلى بعض عندها تكلم البطل قام المغيرة بن شعبة قال أيها الملك إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أحد أسوأ حالا منا أما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقالب والحيات ونرى ذلك طعامنا وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه حتى بعث الله إلينا رجلا نعرفه فدعانا إلى الله فنشهد أنه جاء بالحق من عند الحق فآمنا به فنحن ندعوك إلى دينه فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر وإن شئت فالسيف والقتال أو تسلم فتنجو بنفسك فغضب كسرا وقال ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية اخرجوا وخرجوا من عنده فلما تكامل جيش الفرس وتواجه الجيشان بعث رستم قائد الفرس في القتال بعث إلى سعد يطلب إليه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم يسأله فبعث إليه سعد ربعي بن عامر فلما وصل ربعي إلى إيوان رستم جلس رستم على سرير من ذهب ولبس التاج وأمر فزينوا مجلسه بن مارك المذهبة والزرابي الحرير وأظهروا اليواقيت ولأالئ الثمينة والزينة العظيمة ثم أذن لربعي فدخل ربعي بثياب صفيقة وسيف قصير وفرس قصير ولم يزل راكبها حتى داس على طرف البصاط ثم نزل فربطها ببعض تلك الوسائت وأقبل يمشي إلى رستم وعليه سلاحه ومعه درعه وبيضته على رأسه فقالوا له ضع سلاحك عند الملك قال إني لم آتكم, لم آتكم إنما أنتم دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت إلى قومي قال رستم ائذنوا له فأقبل على رمحه فوق النمارِك فقال له رستم ما جاء بكم قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فمن قبل منا رجعنا عنه ومن أبا قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات والنصر لمن بقي قال رستم هل لكم أن تؤخرون حتى ننظر قال نعم كم أحب إليكم يوما أو يومين قال لا بل أيام حتى نكاتب أهل رأينا فقال ربعي لا والله ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث ثم خرج ربعي فالتفت رستم إلى أصحابه وقال هل رأيتم أعز وأرجح من كلام هذا الرجل فقالوا له معاذ الله أن تدع دينك لأجل هذا الكلب أما ترى ثيابه قال وي لا تنظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة وتنظي الساعات ثم يبدأ القتال ويهزم الله رستما وأصحابه فرارا فرارا يجمحون كأنهم من الذعر فئران تملكها الذعر إذا ما نزلنا ساحة الكفر في الوغى تفشى هناك الموت وانتشر الذعر فإن نحن نلنا ما نريد ونبتغي فذاك وإلا كان في موتنا عذر ويصطف الله من المؤمنين شهداء ويورث الباقين أرض الكفار وديارهم وأموالهم فسلوا فخامت كسرى عن كتائبنا وجيشه الضخم لما مدت القضب سرى يجر ذيول الخزي منهزما وكسرت عنده التيجان والحجب بل كان الأبطال لا يكتفون بالاعتزاز بدينهم ولا ببدل أموالهم وأجسادهم بل كانوا ينظرون إلى كل ما يستطيعون تقديمه للدين فيقدمونه من خبرة ومال وحنكة قتال أو عقل راجح أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أهلها أخلاطاً من يهود ومشركين ومسلمين فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستصلح المدينة وأن يجمع أهلها على التوحيد وكان كعب بن الأشرف رأساً من رؤوس اليهود يقف له في كل سبيل ويصد عن سبيل الله من آمن بل كان يحرض على قتال المسلمين وينشد الأشعار وينذب من قتل من المشركين يوم بدر وكان شاعرا. يشبب بنساء المسلمين ويهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بل مضى إلى مكة يحرد قريشا على قتال المسلمين وإذاء المستضعفين فسأله كفار قريش لما رأوه يهوديا من أهل الكتاب قالوا له يا كعب أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه فإنا نطعم الجزور الكوما ونسك اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال فقال وَاللَّهِ لَذِينُكُمْ أَحْسَنُّ وَأَنْتُمْ أَهْدَى منهم سَبِيلًا فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ثم لم يزل كعب يحرِّض أهل مكة حتى ما خرج من مكة إلا وقد أجمعوا أمرهم على غزو النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لأصحابه يوما من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فابتدر محمد بن مسلمة قال أنا لك به يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم افعل ان قدرت على ذلك فخرج محمد بن مسلمة ثم احتبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام جعل لا يأكل ولا يشرب إلا ما يسك به نفسه فذكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه قال لم تركت الطعام والشراب قال يا رسول الله قد قلت لك قولا لا أدري هل أفي به أم لا قال إنما عليك الجهد قال يا رسول الله إني فاعل ولكن لا بد أن نقول له فيك شيئا ليطمئن إلينا فهل تأذنوا لنا قال نعم قولوا ما بدا لكم أنتم في حل من ذلك فاجتمع محمد بن مسلمة وأبو نائلة وكان أخاً لكعب من الرضاعة وعزم على قتله ذهب أبو نائلة إلى كعب تحدث معه تناشد الأشعار ثم قال له يا كعب أنا أخوك وقد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها فاكتم عني قال أفعل فقال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كان قدومه علينا بلا عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا وإنه قد سألنا صدقة وعنانا ونحن لا نجد ما نأكل ولا ما يأكل عيالنا وإني قد أتيتك أستسلفك قال كعب أنا ابن الأشرف أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول وأيضا والله لتملنه فقال أبو نائل إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردت أن تسلفنا وسقا أو وسقين من تمر قال كعب ما دام ليس معكم مال فارهنوني شيئا يكون عندي حتى توفوني مالي قال أي شيء تريد قال كعب قال كيف نرهنك نساؤنا وأنت رجل حسان أنت أجمل العرب وأكملهم وأشجعهم قال فارهنوني أبناءكم قال كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم ويقال له رهن بوسق أو وسقين من تمر هذا عار علينا ولكن نرهنك سلاحنا وأراد أبو نائلة أن لا ينكر كعب السلاح إذا دخلوا به عليه مع أصحابه قال نعم إن في السلاح لوفاء ثم وعده أن يأتيه ليلا مع نفر يحملون معه التمر فلما كان الليل أقبل أبو نائلة مع محمد بن مسلمة ورجلين حتى انتهوا إلى حصنه فهتف به أبو نائلة قال يا كعب يا أبا سعيد فأجابه كعب قال لبيك ثم قفز من على سريره لينزل إليه فتعلقت به امرأته قالت يا كعب أنت رجل محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون هذه الساعة قال إنه أخي أبو نائلة قالت وإن كان أخوك والله إني أسمع صوتا يقطر منه الدم فقال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب ثم نزل من عندها وأقبل عليهم فلما رأوه قال محمد بن مسلم لأصحابه إذا جاء فإني قابض بشعره لأشمه ثم أجعلكم تشمون ثم أشمه أخرى فإذا رأيتمون استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه فلما وصل إليهم فإذا هو قد لبس سلاحه وإذا هو ينفح منه ريح الطيب فلما وقف بين أيديهم قال محمد بن مسلم ما رأيتك اليوم ريحا أطيب قال كعب نعم عندي أعطر نساء العرب وأكملهن قال محمد أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه فأقبل محمد وتعلق برأسه وشمه ثم قال ما أطيب هذه الريح يا كعب أتأذن لأصحابي أن يشموا قال نعم فجعل أصحابه يشمون واحدا واحدا ثم قالوا له ما رأيك أن نسير قليلا في هذا الشعب نتحدث بقية ليلتنا قال حسنا ثم مشوا معه قليلا يتحدثون ثم قال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم أخرى؟ وذلك حين ابتعدوا عن مكان سكنه وقصره قال أتأذن لي أن أشم أخرى؟ قال نعم فأدخل كلتا يديه في شعره ثم جر رأسه إليه كأنه يشم فلما تمكن منه صاحب أصحابه قال أضربوا عدو الله فتسابقت إلى رقبته سيوفهم ومع شدة الظلام وتعدد السيوف وكثرة اغطرابه مزق رقبته ولم يصيب منه مقتلا وجعل يخور ويصيح قال محمد بن مسلم ثم صاح عدو الله صيحة عظيمة فلم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار وتصايح أهله قال وهو لم يمت قال فذكرت رمحا معي فوضعته عند سرته ثم اتكأت عليه حتى بلغت عانته وتفجر بطنهم فوقع عدو الله ميتا قال ثم مشينا مسرعين نتخفى في ظلمه الليل حتى وصلنا إلى المدينة فاقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرناه فقال افلحت الوجوه قلنا ووجهك يا رسول الله افلح فلله در اولئك الابطال تتفجر الشجاعة من عروقهم والإيمان من قلوبهم ألا فليعلم الجبناء الذين يتكاسلون عن نصرة الدين أو يشكون إذا رأوا تسلط الكافرين وليعلم الخورة والضعفاء الذين يضطربون إذا رأوا سلاح المشركين أو سمعوا عن جيش الملحدين ليعلم هؤلاء وأولئك أن القوة دائما. ليست بدبابات وطائرات ولا مدافع وغواصات وإنما العقل قوه والإيمان قوه والحيلة قوة بل والله يمد بقوة فالملائكة الأشداء والصخور الصماء والرياح العاتية والأمراض القاضية والكيد بالكافرين بإرعاب قلوبهم واختلاف كلمتهم وإبطال مكرهم كلها قوة تسكت والله الطائرات وتغرق السفن والغواصات وما يعلم جنود ربك إلا هو يقف موسى عليه السلام أمام البحر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 ويغزو يوشع عليه السلام فيقبل عليه الليل وهو لم يفرغ من عدوه فإذا بالشمس تنقلب جنديا من جنود الله فتحتبس عن المغيب وتنير له الدرب حتى انتصر ويقبل أبرهة من اليمن ليهدم الكعبة فإذا بطيور السماء تنقلب إلى جند من جند الله وترميه بحجارة من سجيل ويتكبر النمرود الكافر عن طاعة الله فإذا بالذباب يكون من جند الله فلا يزال يؤذيه في رأسه حتى مات وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرار البشر ألا فليعلم الناس جميعاً مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم أن هذا الدين عزيز تُسكب لأجل عزه الدماء وتُسحق الأشلاء فيقوم هذا الدين على أشلاء أنبيائه وجماجم أوليائه وتُوقَد مصابح الهداية بدم الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ليعلموا جميعا أن ركب الإسلام السائر بإذن الله وأن الله سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يدعى الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به لإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله فالأولى بالمقصرين من أهل الإسلام والمعادين له من أهل الكفر والطغيان أن يستسلموا لشرع الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباسا والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين امنوا معه متا نصر الله متا نصر الله الا ان نصر الله قريب انها سنه الله في الكون التي لا ولا تتغير ان النصر لا ينزل كما ينزل المطر ولا يمكن المؤمنون وهم قاعدون ومع أن الله قادر على نصر عباده بكون فيكون إلا أنه جل جلاله يبتليهم ويجعل طريق النصر صعبا وشائكا ليميز الصادق من الكاذب ويميز الخبيث من الطيب ذلك ولو يشاء الله لن لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليتخذ الشهداء الأبرار والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ولأن سلعته غالية ولا تشترى إلا بثمن غال بأرواح تزهق وأموال تنفق ودماء تسكب ألا ليعلم الكسالة والذين يحبون الراحة والدعه أنهم لا مكان لهم في صف الأبطال لا مكان لهم فليتنحوا عنهم من الآن وإلا فإن الأحداث كفيلة بتطهير الصف منهم سنة سنة على سنة تراكم فوقها تعب الطريق وسوء حال المسلم سنة على سنة وأمتنا على جمر الغضاء والحزن يشرب من دمي يا دار مأساة الشعوب تكلمي وعمي صباح الذل فينا واسلمي إنا على المأساة نشرب ليلنا سهرا وفي حضن التوجس نرتم ما بين مؤتمر ومؤتمر نرى شبحاً يعبر عن خيال مبهم التوصيات تنام فوق رفوفها نوم الفقير أمام باب الأشأم شجب وإنكار وتلك حكاية ماتت لتحيا صرخة المستسلم أأبى الفوارس وجه عبلة شاحب وأمام خيلتها حبائل مجرم أأبى الفوارس صوت عبلة لم يزل فينا ينادي ويك عن تر أقدم ترنو إليك الخيل وهي حبيسة تشكو إليك بعبرة وتحمحم أأبى الفوارس أمطرت من بعدكم سحب الهدى غيثا هنيئ الموسم لو أن عينك أبصرت إسلامنا لخرجت من كهف الضلال المعتم لو عشت في الإسلام ما عانيت من لون السوادي ولا نضحت بمن شمي ولا يزال في الإسلام أبطال وأول خطوة في طريق البطولة اتباع أمر الرحمن جل جلاله لا بالهوى والنفس والشيطاني أول طريق البطولة أن تفتخر بطاعة رب العالمين وإظهار شعائر الدين أن تجاهر باتباعك سنة خاتم الأنبياء وأن تتشبه برأس الأثقياء إن البطولة أن تثبت على دينك وتعظم شرع ربك ولا تلتفت إلى ابتلاء جاحد ولا استهزاء حاقد إن البطولة أن تقرر القرار الشجاع بالطاعة والاتباع ولا تروغ روغان الثعالب نعم لا تروغ روغان الثعالب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 عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزل في سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن فسمعها الرجال ثم انقلبوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل وعلى كل ذات قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها وهو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به لفته على رأسها وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها أي الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه قالت عائشة فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في صلاة الفجر يصلين معه أصبحنا وراءه معتجرات أي مغطيات الرؤوسهن كأن على رؤوسهن الغربان نعم تنفيذٌ مباشر للأمر دون تردد أو روغان وعند الترمذي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل عليه خاتمٌ من حديد فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ورآ خاتمه قال له ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه الرجل فوراً وما رفعه إلى يده بعدها وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء أي تحت الكعبين قال يا عبد الله ارفع إزارك قال فرفعته ثم قال زد فزدت قال فما زلت أتحراها بعد أي لم أطي الإزاري بعده أبدا ومن البطولة أن تعمل بالدين وإن خالف الأمر هواك او كان على غير مرادك ورضاك نعم ليس المهم أن تقتنع بالحكم الشرعي حتى تعمل به لأنك أصلا عبد دليل مغلوب لعلام الغيوب كم من عبد تحدثه بحكم من احكام الإسلام فلا ترى منه التسليم والاستسلام وإنما يتذاكى بعقله ويبحث لنفسه عن المخارج والتأويلات والله لا تثبت قدم الإسلام إلا على أرض التسليم والاستسلام لأحكام الملك العلام إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون نبحث الأمر نفكر هل نطيع أو نعصي نكون نجنة نبحث عن مفتي لا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون والأبطال حقا هم الذين تعرض لهم الشهوات وتتدافع إليهم المحرمات فيفرون منها إلى الله وتغلب عليهم محبة ربهم وتحيط بهم قوته فهم ليسوا جبناء كلما زين لهم الشيطان شهوة طار إليها فلا تراهم في حانة خمار ولا مجالس فجار قد عصمهم ربهم من الربا وطهر اسماءهم من الغنى بل قد يصيبهم العذاب والبلاء في سبيل طاعة رب الأرض والسماء والأبطال ليس عندهم استعداد للموازنة بين الدنيا والدين يختارونها تارة وهو تارة كلا بل الدين مقدم عندهم أبدا فإن تبعته الدنيا أخذوها وإن لم تتبعه لم يتبعوها لا يخشون لأجل دين الله أحدا إذا سلم لهم دينهم فلا عليهم بما فاتهم من الدنيا وانظر إلى صهي بن الرومي كان عبدا مملوكا في مكة فلما جاء الله بالإسلام صدق وأطاع فاشتد عليه عذاب الكافرين ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا فلما أراد أن يهاجر معهم منعه سادة قريش وجعلوا عنده بالليل والنهار من يحرسه خوفا من أن يهرب إلى المدينة فلما كان في إحدى الليالي خرج من فراشه إلى الخلاء فخرج معه من يراقبه ثم عاد إلى فراشه وجلس قليلا عليه ثم قال أريد الخلاء فخرج معه الرقيب ثم عاد إلى فراشه ثم خرج فلما كثر خروجه قال بعضهم لبعض اتركوه قد شغلته اللات والعزة ببطنه الليلة فتسلل رضي الله عنه وخرج من عندهم كأنه يريد الخلاء ثم خرج من مكة فلما تأخر عليهم خافوا وخرجوا يلتمسونه فعلم بهربه إلى المدينة فلحقوه على خيلهم حتى أدركوه في بعض الطريق فلما شعر بهم خلفه رقى على ثنية جبل ثم نثر كنانة سهامه بين يديه فإذا فيها أكثر من أربعين سهما فقال لهم يا معشر قريش لقد علمتم والله اني اصوبكم رميا والله لا تصلون الي حتى اقتل بكل سهم من هذه السهام رجلا منكم فما تريدون بعد ذلك إذا قتلت 40 رجلا ماذا تريدون مني بعد ذلك قالوا لا والله أتيتنا صعلوكا ثم تخرج الى محمد وتتركنا قال ارايتم ان على موضع مالي في مكه هل تاخذون جميع اموالي وتدعوني اذهب قالوا نعم قال احفروا تحت اسكفة باب كذا وكذا فإن تحته أواقيا لي من ذهب فخذوها واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين من الثياب واذهبوا إلى مكان كذا فإن فيه مال لي ثم جعل يدلهم على مواضع ماله فرجعوا يجمعون المال وتركوه أما هو فمضى يطوي قفار الصحراء يحمله الشوق ويحدوه الأمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى إذا وصل المدينة أقبل إلى المسجد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعليه أثر الطريق ووعثاء السفر فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له ربح البيع أبا يحياء ربح البيع أبا يحياء ربح البيع أبا يحياء حتى أجلسه بين يديه وأنزل الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نعم والله ربح البيع ولماذا لا يربح البيع وهو الذي هان عليه أن يترك المال الذي جمعه بكد الليل وتعب النهار وأن يترك الأرض التي ألفها والبلد التي عرفها والدار التي سكنها في سبيل طلب مرضات الله تعالى هذه أخبار الأبطال ينسكب الدمع عند ذكرهم ويتسابق البكى عند تذاكر اخبارهم وأمتنا أغنى الأمم بالرجال الأبطال ولهم في النفوس مكانة عالية ومنزلة شامخة فوجودهم رحمة وذهابهم مصيبة أصنافهم متعددة وأعمارهم مختلفة منهم العالم الجليل ومنهم الداعية النبيل ومنهم العابد الرباني ومنهم المجاهد المتفاني أبطال تبكي السماء لفقدهم وتحزن الأرض لفراقهم ولا يزال الإسلام ينتظر اليوم مثلهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من جند الإسلام وأن يرفع بهذا الدين قدرنا وأن يجعلنا جميعاً من حماة ديننا اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أخذوا الشرك والمشركين اللهم دمَّن أعداءك أعداء الدين اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان اللهم أنصرهم في الشيشان على الروس الظالمين اللهم وانصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم وانصرهم في كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم وعليك بالنصارى الظالمين اللهم عليك بدوله الكفر العظمه امريكا اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم لا ترفع لهم راية. واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مسجق ملكهم اللهم افرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم دمّر عليهم سلاحهم اللهم اجعلنا نقتلهم بسلاحهم يا قوي يا عزيز اللهم أقِم علم, علم الجهاد واجعل قائد المسلمين فيه أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فك أسر المأسورين في كل مكان اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كوبا وفي قوان تناموا اللهم فك اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر أمرهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم اجعل اسرهم روضه من رياض الجنات اللهم ثبت في أسرهم قلوبهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم على دينهم. اللهم, على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم واجعل العاقبه لهم اللهم اشرح في سجنهم صدورهم ويسر فيه امورهم اللهم ضاعف لهم الحسنات واكفر عنهم السيئات واجمعنا بهم في الدنيا على طاعتك وفي الاخره في جنتك يا ذا الجلال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا والله تعالى أجل واكرم واعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله